قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يُؤْتُونَ الزكاة وهم بالآخرة هم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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزا وهم لا ينصرون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 وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَجَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا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 فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْذِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقِطْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 وَمَا أَظُّ السَّاعَةَ قَائِمَ وَلَ إِبُّ جِعَْتُ إَِا رَبّ إِ لِعادَهُ لَحُسْنَا فَللُ نَبِّ أنَّينَ كَذَرُوا بِمَا عَمِنُوا وَلَنُذيقََّهُم مِن عَذَابِ غَلض وَإذاَا أَن عَمن علىى لساني اعرض وانا ابي جانبهم واذا مسه الشر فذوه دعاء عريض قل ارئيتم ان كان من عند الله ثم كفذت به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 ألا إنهم فِي مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء